خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن نُّطْفَةٍ مَّارِجًا كَثِيرًا وَمِن سَلَٰلِ قُلْ اللَّهُ غَيْرُ پان لكم من النساء مثنى وثلاثة واربا فإن خفتم ألا تعدلوا بَارِكَ آدِنَا أَنْ لا نَسْهُلُ وَأَنْتُمُ النِّسَاءُ مریف وَخُسُّهُمْ وَقُولُوا لَنْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَفَتَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ إِلَى إِلَٰهِكُمْ أَمْ وَلَا هُمْ وَلَا تَكُلُوا غَائِسَرًا قِيَامَ فِيهِ كُلُّ بَرٍّ مَعْرُوفٍ وَإِذَا تَنَفَّسَ تُوَلِّهِمْ أَمْ وَلَغُمْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ see <Sess> <Sess> dead <Sess> منه أو كثر نصيبا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سيدا in ويصيكم الله في أولادكم للذكر مفلحا للأنثيين فإن واحِدَةٌ فَلَغَ النِّصْفِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه من بعد وصير in